لعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به انفسهم ان يفروا بما انزل الله بغيا ان ينزل الله منهم فضله ان ينزل الله من فضله على من يشاء وللكافرين عذاب مهين وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويقفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لنا معهم قل فلم تقتلون أنبياء আল্লাহু লিল হামদি রব্বানা ওয়া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 بإذن الله مصدقا مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين ولقد أنزلنا إليك آياتنا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 وإياك اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِنْ الَّذِينَ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 ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما مَا في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لما ثوبتهم من عند الله خير لو كانوا يعلمون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 আন্তরিক বার্তা ইসলামিক ইসলাম এসেছে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 বিশ্ব মানবতার মহান সম্পদ দেখুন শাইখ আব্দুর রহমান মাদানির সাথে আসুন কোরআন দিয়ে জীবন গড়ি পরবর্তী অনুষ্ঠান পিস টিভি বাংলায়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 মানিদা ওপরে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 فله اجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الله اكبر الله اكبر سمع الله لمن حمدا ربنا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 إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وقالت اليهود ليست النصارى على شيء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 ولا تسألوا عن أصحاب الجحيم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 ومن يكفر به فؤلاء هم الخاسرون يا بني اسرائيل اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم وانني فضلتكم وانني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفسي شيئا ولا يُقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهم قال إني جاعلك للناس إماماً ثابةً للناس وأمنا واتخذوا من نقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال من آمن من بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطروا <بتصفيق> السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم السلام عليكم ورحمه الله <س gli apprentice>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 প্রতি বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে এগারোটায় বা পুনঃ সম্প্রচার সকাল সাড়ে আটটায় বাংলাদেশে বিশ বাংলায়